وَإِّكُم إِلَّا وَارِدُهَا كََ على رَبِّكَ حَتْمَم قضِيَا ثمُنُ نَج الذيذينَ التَّقَو وَنَذَر الظَّالِمِينَ, الظالمين فيِيهَا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما له هو ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا